لئن لم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ أنكم ولا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الْأَرْضُ الميتة أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون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 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رَحْمَةً منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا أنا خلقنا لهم مما ما عملت ايدينا ان عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهات لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جلد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أنا خلقناه من نُطْفَةٍ فإذا هو خصيم مبين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 يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.